بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم دم, دم, دم متاتب جاء في كتاب ففروا إلى الله لمؤلفه فضيلة الشيخ أبي ذرنا القلمون حفظه الله تعالى في باب تودة المرأة أفلا يتوبون إلى الله فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم في ثنايا الكلام عن توبه المراه ذكر دمع تائبه وعز الشيخ هذه الكلمات إلى كتاب توبة فتيات الشيخ محمد بن صالح المنجد أثابه الله تعالى بتصريف يسير والذي قد سجل في شريط قيم بعنوان تولة فتيات أو قافلة العائدات يقول الشيخ خفضه الله أنصح كل مبتدئ في بداية الطريق إلى الله كلنا في بداية الطريق بالاستماع لهذا الشريط ولشريط المحرومون للشيخ إبراهيم الدويش ثابه الله ولشريط كلنا ذو خط للشيخ علي القرن ثابه الله تعالى تائبه يا, يا إلهي جاء بي حر ذنوب جاء بي خوف مصير ساقني يا رب تأنيب ضمير ألهبت قلبي سياط الخوف من يوم رهيب كادت عيناي أن تبيض من فرط نحيبي آه يا مولاي ما أعظم حبي يا إلهي أنت لا تطرر من جاءك يبكي وأنا ذي سوف أحكي أنا لا أعرف ما تعلم عني أنت أدر غير أني بؤت يا رب بما قد كان من فعف عني لا تهني ولنفسي لا تكلي انا سافرت مع الشيطان في كل الدروب غير ضرب الحق ما سافرت فيه كان ابليس معي في ضربتيه يجتبيني وأنا يا لغبائي أجتبيه كان للشيطان من حولي جند خدعوني غرروا بي وإذا فكرت في التوبة قالوا لا تتوبي ربنا رب, رب قلوب. آه يا مولاي ما أعظم حوبي عرني يا رب مالي وجمالي وفراغي وشبابي زين الفجار لي حرق حجابي يا لحنقي كيف مزقت وقصرت ثيابي أين عقلي حينما فتحت شباكي وبابي أنا ما فكرت في أخذ كتابي بيميني أو شمالي أنا ما فكرت في كي جباه وجنوبي آه يا مولاي ما أعظم حوبي يا إلهي أنا ما فكرت في يوم الحساب حين قدمني إبليس شاتا للذئاب يا لجهلي كيف أقدمت على قتل حيائي وأنا أمقت قتل الأبرياء يا إلهي أنت من يعلم دائي ودوائي لا أريد الطب من أي طبيبي أنت لي أقرب من كل قريب آهن يا مولاي ما أعظم حوبي يا إلهي, إلهي. اهد من سهل لي مشواري فلقد حيرني أمر ولي لم يكن يسأل عن سر غيابي. عن مجيئي وذهابي لم يكن يعنيهما نوع صحابي كان معنيا بتوفير طعامي وشرابي جاء لي بالسائق في غز الشباب يتمش بي في الأسواق من غير رقيبي مشيتي مشية حمقاء لعوبي أسلم الألباب من كل لبيبي أشتر النار وطيبي آه يا مولاي ما أعظم حربي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا مقيل العثرات أعف عني أنت من أيقظ قلبي من سباتي وأنا عاهدت عهد المؤمنات أن تراني بين تسبيح وصوم وصلاة يا إلهي جئت كي أعلن ذلي واعترافي أنا ألغيت زوايا حرافي وتشبثت بطهري وعفافي أنا لن أنشي بعد اليوم في ضرب الرذيلة جرب الفجار كي يرضونني كل وسيلة دبروا لي ألف فليعدوا لقتال ما استطاعوا فأمانيهم بقتلي مستحيلة يا إلهي جئت بالثوب الذي أذنبت فيه وأنا آمل في ثوب قشيبي من سميع قادر بر مجيبي تبت يا رحمن فرحا عبراتي وشحوبي واغسلا بالعفو يا مولاي حوبي انتهت كلمات التائبة أيها الأحبت في الله هذا بيان لبعض الكلمات التي وردت في دمع تائبة النحب أشج البكاء كذا في المعجم الوسيط الحب الإثم كذا في المعجم الوسيط بؤت اعترفت كذا في فتح الباري الدروب الطرق كذا في النهاية تيه يتيه تيها إذا تحير وضلى كذا في النهاية اجتباه اختاره كذا في المعجم الوسيط الغيو الضلال ولنهماك في الباطل كذا في النهاية اللعوب لعوب اسم مرأة سنية لكثرة لعبها ويجوز أن تسمى لعوب لأنه يلعب بها كذا في لسان العرب اللبيب ذو عقل كذا في المعجم الوسيط السبات النوم كذا في المعجم الوسيط القشيب النظيف أو الجديل كذا في المعجم الوسيط العبر الدمع كذا في المعجم الوسيط الشاحب المتغير اللو والجسم العارض من سفر أو مرض ونحوهما كذا في النهاية انتهى من كتاب افره, أفره إلى الله لمؤلغ ضيلة الشيء أبي ذرين القلواني حفظ النظام